وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من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 نعم العبد إنه أمواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت شب الخير عن ذكر ربي حتى تغارث بالحجاب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 قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينفغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والالشَّيطينَ فَُّبَن إِ وَغَوف وَآقَلينَ مُقَر مينَ فِي الأفَاد هذا ععَقَنَا فَمْنٌُ أَوْ أَمفِك بِغَييرِ حِتَاجْ وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتتن بارد وشراب